that deal Altyazı M.K. فَإِنَّ إِلَّا مَن رَّجَعَ يُوَلِّيهِمْ ثُمَّ مَّا كَانُوا يُشْهِدُونَ عَلَى مَا رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقس وهم لا يظلمون ويقولون متان وإن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضررا ولا نفعا إلا Dekul om mantin ajelum i va a ajelo omfanajas ta rista قل أرأيتم إن أتاكم عذاهه بياتا ثم إذا ما وقع آمنتم به آل الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا bay ra viunka ah quang Puri